بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دل أحودي أقوم بيكم قبيق الدات اتقباهي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما قمت القفرة نيتنين بيان كما تقيسا نمني دبسدي خرا دچي منافق توتوانت يني ورن الرسول ربي نما ابترب افتي ديبي ور مشرك توتا ورن اساني مجرون جيرون والقمتيتنين Warandam Sriktota Gafasan Namagara Kumakurani. Rasulli Rabbi Sallallahu Alehi wasallam Dachi Hudi Akani Bota Bari Du Kabatan Jamagari iokani Murnatokko warra Tyandarbate darbatee Yarahu Kesa. دقي حد إرّا بقادة كائن. إتجبي سنى مرة لما مرة سد إرّدي بأني جباتلي لأني إتجبي سن ربي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن جبرية نمج مجموعات دراتا ايتنين اقنا ورقرانان رفو ورقران فرادو اتتئيا نر ركطي دوجد دوبان اكا نتين داكا نجاري اكا دوبان نتين افن نجراني يوهنجفة نفي يوهنجفة من اللي باكا خنان ديم جراني خراكي خنان نمتق خنوت حنسين نجراني اتل ورى ضربت توته ديات اكي جنين يا جماعة يا الله تنفرفير تو ارجتن اللياته بك كان نسچينا حاجه انما اسميت ارجوتي جنين الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يوهن هنج فناء اسان ارين اللي بك كان سنه نسچينا حاجه انث ارجوتي كان اجدني الرسول ربي يفعل هذا. أدواء كنا تهيأ كنا جت شون أولان جلانيتين ملا أوفون هنجرجتتو. إفان إفت أقيس أن بكثين سك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أتجئت دبرسل. وراني لما أول سنة للي جيا بتا شوال الرابلي تربف ف جلقبه براس دفع. هجران أبي محمد إرّا الله عليه وسلم دول بدري إرّا نانو وقاتو قوت ججو لولي والتثيني لولي بربدته والقبه أولي جلقبا لولي والقنمي نانو علابا يوكا رايا يوكا باندرا مشرك توتاتي باندرا كفارا بلت جلقبا مي قافة نمني باندراباتو ورى يعبطو تفردا تقول لي ورى كفارا إرى ورته إلمان عبد الدارتو يعبطي إلمان عبد الدارتو يقبطي باندراء إلمان عبد الدار سنكي الساق ولا قبطي ابن أبي تألحى الرجمة نملة لامبي كما تهدي يا بتو فردات قريش كيسا مقعد دعت بعثني إنه ما قربت سلولاجر أنين تلها ابن أبي تلها كوني قريش الران من أول باني هالولجادة ببتي إسا اكاتا أنا مصدع كيسون أفتى به قال يا بترفه، وأنما سدّك سفجك نمني مسلم طوته إسحابيوديدي قط ثنا بيا جريء لللبا نما إسحابيود أبن مال في الجنة نما سدّك سلاميتش زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه إساف به جرى إسارة كه، قال تلها قبض البه قال الرعا قد بوته دا اجتت ابا ايسا قولي قباتها ايه اجتتت اسا رضي الله عنه وعن الله زبايدين رسول ربي ارقني جنان زبير بن العوام قربي السلولات ألها ابن عبيه قباتها ايتن اسا اجيز اكي جلان إن لكل نبي حوارية وحواري الزبير. قفت نبيوتا حواري قبني حواري كي زبير رسول ربي صلى الله عليه وسلم. أتبو دللي أريف النول التسني. دتشل لانك أبسي فمته. بثمان من نبي تلها أبليس تلها دا على بافودي بعده. إنو نمن نابه جلي مسلمتو تقافته حمزان ربي سرى هاجالتو إصاف بهي تكتمان بهيتن أجيزي وبليس إصاف دفان أبو سعدي نمن جرمو على بافو لي بهي على با, با كفارا سعد بن أبي أكو مثال <سؤال> مسافحي نمني جد أمو وباليسي جاركانا نباي إرغساني كلاب نمني جد أمو اللي جلاس نمني جد أمو نباي جاري بني عبد الداري الراجي نمني جها منا تقو كيسا بني أبيت الهاتي مرت إسانيتو نمني جها غوتون بهي بياثن اكيتتي بيينات بني عبد الداريف كني قنا نغداله كانوا وجينو دوبت هنديه بنيه جراتين كفاره نمتكو ارطعه من الشراح بيل كجدمه كيبه هي علي مُچان تَكُو إِساجِيس حالَ كانَ أَوْل فِيْطَاتِنِن أُولِ إِذَا كانَ عَبْرُ مِنَ عَبْدِ مَنَاف نَمْ نَجِدُ أَمُبَهَي قُزْمَان نَمْ نَجِدُ أَمُ إِسَرْكُتَي أِجِيسِ أَمْس خَذْرَا قُزْمَانِ كانَ أِجِيسَا عَبْرُ عَبْدِ Kozmani maturukutai ajjeezii. Kuzmaniin sun gafsaan lulaj kimaalului. Doola hudii ti namni akka isa muumintoa tarraa lulajin Namni Kurani goutun ilman abdiddari ka gafsaan biie nyate. Chufti yotu kudu kun bandira rafura akkasti wal marrih akka bandiraan kufaraa lafan loine. أكاستي إراتي أمان قاف أولا أبي سفياني في بيهن لمسينا باندرا أن تيسا أدون جرهن كفتو إن صدا تنجرنين أبي سفياني مكت أقو ما أتقمن بني عبد الداري قابري التهيل ثان قبرهم مرة ثان توكو ما كان يسافر صواب جرانيني حبشة صواب لولا إماله ورد راسن كجاله حاجة هرقيثا تق راجت تلمت هل الراجت ما هل الراد ثري حالة بندرة باتيتين irratt ko jachu bandras sanrat namichan sawab jara mukhani ka kudani to keso duaje nan alaban mushrik tota kufte la khagete achi bodanam to la hudu nidadabe walqannamtin lula ka gafsani sadrqan isa qur'ana da وند اي سي تو يو والركتواته غاب سم مسلم تون وان تساولن بيهن العبا قد ولت الللبن امت امت ججاره وريله لولكوني وان مستري وكوان قيشا بحق ابن واولن بيهن يول لو لت دوده يبلو فيبلو ادو ولالان مكان جلق امن الولاه هالا كانان مسلم توتاف تيه مسلم الرانمني تقو هندوين كفار الرانمني كراني تقو دوئ كوني تمسا قدده دا مسلم توتاف كا ورم كافر توتا اتين جيك امي جيكو حمله اتين ابه حمله نساني دهمتي. Hämeen muslimitota olivu rumte, sader kaukuddaragette, takatti maawanna mahkanajaka hujettjavo kanala fanghani hujetcha. Muslimitoni kuffara ajeesutseenen, nanno san toja tuujal kaban, tufti muslimitota tuu gafasan lulla tukti ma, lulla hamalullen, إسان دورا آبا بودخانا وانتهي درس الاشترات التليبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته